م و س و ه ا ل ن ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن

لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لقد كان لكم في رسول

「私の手を借りて」

موسوعه ا ل ن ا ب ل ي للعلوم ا ل ا س ل ا

لقد كان لكم في رسول الله إ س و ه ح س ن ة

n o o o o

بسم الله الرحمن الرحيم بسم

Bye.、Uh -oh.

حتى إ ذ ا جاءوها وفتح تبواها

「こころのこえ」<音楽><音楽>

وانقا

فنعم أ ج ر ا ل ع ا م ل ي ن

إ ذ اذا الشمس قويرت إ الشمس كورت ي

واذا النجوم كنرت ا الجبال ن ي ر ت و إ ذ ا الجبال سيرت

إ و س و ع ه ا ل ن ا ب س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي

WHA-

ش م س كوره

الصحف نشرت و إ ذ ا الصحف نشرا و إ ذ ا السماح كشفت

واذن الجنه اسنفت علمتنا

ل ف ض ي ه و م

مجنون ولقد ر آ ه ب ا ل أ ف ق المبين ولقد